يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ رَاجِمٌ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قُلِ ٱسْتَهْزِئُوا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ قُلِ ٱسْتَهْزِئُوا۟ إِنَّمَا هُمْ يُكَذِّبُونَ تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ما كُ نَخُوبُ وَنَلذ وَئِ شَألتَهُ ل يَكُول النَّئِ نكُ نَخوب وَنََّ قُلْ الأبِلهِ وَآياتِهِ وَرسُولهِ كُ تُمْ تَستَهزعُون وَالأَبلهِ وَآ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد بطائفة بأنهم كانوا مجرمين وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ يَأْمُرُونَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ وَاذَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَاذَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ هِيَ حَسْبُهُمْ ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب